ينفروا خفافا واتقالوا وجاهدوا بأموالكم وأفوتكم وجاهدوا بأموالكم وأفوتكم في سبيل الله داركم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وثغر قاصدا لاتبعوك ولكن. ولكن بعذت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنكتهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفتهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في عيدهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عد له عدته ولكن كره الله بعاتهم كره الله بعاتهم فتبدّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما دادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفسنت وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظَّالِمِينَ